بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتقوا عدو وعدو وكون اولياء تلقون اليهم تلقون اليهم بِمَا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ أَوَيَبْلَسُتُوهُ وَيَبْلَسُتُوهُ إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْحُرُونَ لن تنفعكم أضحاؤكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذْ قَالُوا إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم و من ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمن بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه، إِلَّا قَوْلَ إبراهيم لأبيه، لا أستغفرن لك وما وما أملك لك من الله من شيء.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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا تؤجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أَن تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن ولا تمسكوا بعصميك وافر واسنوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا